كتير جدا مننا بيقيس العبادة بحالة قلبي دي ما نفعش تأس بيها اسمه مقلبة أصلا يعني ايه هو هوس مقلبة هو قريشة في مهب الريح أنا بقيس ديني بإيه طب ومال أعمل إيه لا أنت تقيس دينك بأورادك يعني مش يبقى كيف حال قلبي مع الله كيف حال وردي مع الله ميش. كيف حال أورادك يا عبادي إنما هي عملكم يعني اللي بينكم من ربنا هو العمل عشان كده في القبر أنا عملك مش أنا كلامك أنا عملك الصالح عشان كده ساعة العرض على الله اليوم ما نختم على أفواهيهم عضو الكلام يسكت خلص يخرس وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم أعضاء العمل هي اللي بتتكلم عشان كده في الميزان فمن يعمل مثقال زر خيرا يرى ومن يعمل مثقال زر شرا يرى طب ومن يتكلم قنطار ولا لها لازمة ولا لها وزن ولا بتطلع وتنزل الميزان مثقال زر عمل بتطلع الميزان وتنزله إنما قناطير كلام ولا بتطلع ولا بتنزل